سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. <صورة> بَلَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ بَلَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شيء عَجِيبٌ فَقَالَ الكافرون هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ, شيء عجيب ايذا متنا ايذا متنا ايذا متنا وكنا ترابا فاليك رجع بعيد ايذا متنا وكنا ترابا فاليك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص لرضو منهم وعندنا كتاب حفظ، حفظ، بل, بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا, إلى فوقهم أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَانَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا كَيْفَ بَانَيْنَاهَا وزيناها, وَزَيَّنَّاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالرَّضَى مَدَّنَا ددناها وَالرَّضَى مَدَّنَا هَا وَالرَّضَى مَدَّنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَالرَّضَى مَدَّنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ سبصرة وذكرة لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات والنخل باسقات لها طلع نضيد لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة، كذلك الخروج، كذابت قبلهم, قبلهم. يلا، أنا أقرأ الآية الأولى، أنتم تقرأون الثانية، ثم أنا الثالثة، وأنتم الرابعة. واحد، اثنان. ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم قص والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب قد عالمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حافل. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَاهُمْ كَيْفَ بَانَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ تبصيرة تواد لكل عبد منيبين تبصيرة تواد لكل عبد منيبين النخل باسقات الله طلع نضيد رزقا للعباد وأحينا به بلدات ميز كذلك الخلوج كذبت قبلهم كذبت قبلهم لماذا سعيد يلا نقرأ الله حمان واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم مقاف والقرآن المجيد بن عجيب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا صرابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تلقصوا نحن بهم وعندنا كتاب حبيبا فالكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريجين فلم ينظروا إلى السماء فلقاهم كيف بنيناها وزيّن لها من فراج ولرضى فيها رواصية وأنبت لها فيها من كل زوجين به جنت بصيرات بكل عبد بن بني من السماء راكن فأنبت له به جنة وحب الحاصلين باس قاتلها طلع الناضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلذة ميت كذلك الخرو جوك الذابت قبلهم.